الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين لا زال الكلام حول باب الافعال كان الكلام في اللقاء المضى عن احوال الافعال الثلاثه الماضي والمضارع والأمر وذكرنا بأن الماضي الاصل فيه البناء على الفتح ويبنى على السكون والضم في حالات مخصوصه ذكرناها أما الامر فهو يبنى على ما يجزم به مضارعه واما المضارع فلا أصل فيه الاعراب الفعل المضارع الاصل فيه انه معرب ولا يبنى الفعل المضارع الا اذا اتصلت به نون التوكيد او نون النسوه والفعل المضارع يعرب احيانا يرفع واحيانا ينصب واحيانا يجزم يرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم وينصب إذا سبق بادام الأدوات النصب ويلزم إذا سبق بادام أدوات الجزم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النواصب أي نواصب الفعل المضارع قال فالنواصب عشر وهي أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو هذه هي النواصب العلماء النحاه يقسمون النواصب بأن منها ما ينصب بنفسه ومنها ما ينصب بأن مضمرة جوازا ومنها ما ينصب بأن مضمرة وجوباً وهذه النواصب العشره التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ترجع إلى هذه الأقسام الثلاثة فلو رجعنا هذه النواصب إلى أدوات النصب الأصلية فتكون النواصب على الحقيقة هي كالآتي أن ولن وإذا وكي أن ولن وإذا وكي لماذا هذه أربعة أربعة حروف ناصبة بقي من العشرة ست منها حرف ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وهو لام التعليل واضح بقي من العشرة خمسة هذه الخمسة هي لام الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعيه وأو هذه الحروف الخمسة يقولون بأنها تنصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمره وجوبا فتكون النواصب الفعليه هي ان ولن واذا وكي والمشهور من هذه النواصب هي ان ولن وكي وحتى ولام التعليل وفا السببية. هذه الأدوات المشهورة والتي يكثر استعمالها ومجيئها في الكلام أما بقية الحروف الناصبة فيندر مجيئها نأتي إلى أول حرف من هذه الحروف أن يسمونه حرف مصدري ونصب واستقبال وقولهم أنه حرف مصدري ونصب نصب لأنه ينصب الفعل المضارع واستقبال لأنه يدل على الاستقبال الفعل الذي يأتي بعده يدل على الاستقبال تقول كما قال الله جل وعلا وأخاف أن يأكله الذئب أن يأكله فأن هنا أداة من أدوات نصب الفعل المضارع وهي حرف أن حرف يأكل فعل مضارع منصوب والنصب يكون بالفتح المقدر أو بالفتح الظاهرة هنا يكون بالفتح الظاهرة لأنه لا حاجة لنا للتقدير لأنه فعل صحيح الآخر والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أن يغفر فيغفر فعل المضارع منصوب بالفتح الظاهر على اخره لأنه سبق بأداء من أدوات نصب الفعل المضارع ويمكن أن تدخل أن ومثيلاتها من أدوات النصب التي ذكرتها لك على الأفعال الخمسة فيكون النصب عندئذ بحذف النون كما ذكرنا من قبل كما قال رب العالمين إني ليحزنني أن تذهبوا به تذهبوا الأصل تذهبون من الأفعال الخمسة وهو كل فعل مضارع اتصلت به ألف التثنية واو الجماعة أو يا المؤنثة المخاطبة أن تذهبوا أقول أن أدى من أدوات نصب الفعل المضارع تذهب يكون الإعراب فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسه وهذا النصب بحذف النون علامة أصلية أم فرعية تذهب الإعراب هنا بعلامة نصب فرعية ومثل قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه يجعلوه فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وسبق بأداء من أدوات النصب لن لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا لن نؤمن نؤمن فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره لانه سبق باداه من أدوات النصب وهي لن قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى نبرح منصوب بلن ويرجع منصوب حتى لن نؤمن لك حتى تفجر نؤمن منصوب لن تفجر منصوب حتى والنصب في هذه الأمثلة كلها بالفتحة الظاهرة علامه نصب أصلية أم فرعية أصلية لن تنالوا البر حتى تنفقوا فنالوا فعل مضارع منصوب بحذف النون لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة صح؟ انتبه إنه من الأفعال الخمسة منصوب بحذف النون حتى تنفقوا تنفقوا فعل مضارع منصوب بحذف النون نصب بحتى وهي من أدوات النصب أي نصب الفعل المضارع هذا مثال لأن وهذا مثال للن إذن الناصب الثالث من أدوات نصب الفعل المضارع يقولون هو حرف جواب وجزاء ونصب وجعلوا لاذن ثلاثة شروط حتى يصح النصب بها حتى يصح النصب أي نصب المضارع بإذن لابد من توفر ثلاثة شرط الشرط الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب الشرط الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال الشرط الثالث ألا يفصل بين إذن وبين الفعل المضارع المنصوب بها الشرط الأول أن تكون إذن في صدر الجملة جملة الجواب إذن يكون قبلها جملة عندما نقول بأنها يجب أن تكون في صدر يعني في بداية جملة الجواب إذن قبلها جملة إذا جملة تأتي بعدها جملة أخرى، الجملة الثانية تكون إذن في صدرها في أولها. إذا لابد من ارتباط جملتين ببعضهما. الجملة الثانية هذه جملة الجواب، وإذا تكون في صدرها يعني في أولها. والفعل المضارع الذي ينصب إذن يكون بعدها مباشرة، يعني بعد إذن. لا يفصل بين هذا الفعل وبين هذه الأداء التي تنصبه إلا إذا كان الفصل بالقسم أو بالنداء أو بلا النافية فلا يضر الفصل كما أن الفعل المضارع الذي يأتي بعد إذن لا بد ان يكون دالا على الاستقبال بالمثال يتضح المقال اقول ساجتهد في دروسي فترد انت علي قائلا إذن تنجح واضح اقول ساطلب العلم فترد علي إذن تفلحا سأطلب العلم هذه جملة يكون بعدها الجملة الثانية وهي جملة الجواب الجواب لهذه الجملة الجواب لهذا الخبر عندما أخبرك بهذا الخبر سأطلب العلم إن شاء الله فترد أنت علي قائلا إذن تفلحا إن شاء الله إذن والله تفلحا اذن لا يخيب سعيك اذن يا محمد تفلحا ما بيان هذه الامثله التي ذكرتها لك الامر الاول ساطلب العلم هذا خبر فتأتي جملة الجواب جملة الجواب يتصدرها إذا اذا تحقق الشرط الأول وهو أن إذا في صدر جملة الجواب الفعل المضارع الذي يأتي بعد إذا يدل على الاستقبال إذا تفلح والفعل المضارع يدل على الاستقبال. إذا تفلح إذا طلبت العلم واجتهدت فيه فيقول المستقبل الفلاح فالفعل الذي يأتي بعد إذا يكون عند عندئذ منصوبا لأنه توفر فيه الشرط الثالث ما هو لم يفصل بين إذن وبين الفعل المضارع إذن تفلح تفلح فعل مضارع منصوب بإذن وعندما فصلت بين إذن وبين الفعل نظرنا إلى الفاصل إن كان الفاصل بالقسم فهذا الفاصل لا يضر ويبقى الفعل المضارع منصوبا إذن والله تفلحا فالفاصل هنا هو القسم بلفظ الجلالة فلا يضر أو أقول إذن يا محمد تفلح الفاصل هنا بالنداء فلا يضر او اقول اذن لا يخيب سعيك الفاصل هنا بلا النافيه اذن لا يضر وضحت هذه الامثله الناصب الرابع من ادوات النصب النصب بكي وهو حرف مصدري مثل أن ونصب لأنه ينصب الفعل المضارع بعدهم هم يقولون ويشترط للنصب بكي أن يتقدمها لام التعليل لفظا أو تقديرا مثال لكي لا تأسوا على ما فتكم كي سبقت بلام هذه اللام تسمى بلام التعليل تاسوا فعل مضارع منصوب بكي فعل مضارع منصوب بحذف النون لانه من الافعال الخمسه الاصل تاسون حذفت النون وهذه علامه نصب فرعيه ومثل قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم والتقدير لكي لا يكون وعلى كل حال هذا الاشتراط لا يظهر أن له ثمرة فكي إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد هذا المعنى وهو معنى التعليل فيكون الفعل المضارع بعد كي منصوبا وهنا كي لا يكون يكون فعل مضارع منصوب بكي ولاحظ انه احيانا يفصل بين الناصب والفعل بقسم او بعطف او بنفي فهذا لا يضر مثل هنا كي لا يكون فصل بين الفعل المضارع وبين اداه النصب بلا وعندنا ناصب أخر هو لام التعليل لام التعليل التي يقولون أن النصب بها يقدر بأن مضمرة مثال قول رب العالمين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه اللام تسمى بلام التعليل مثل كي تعليلي فيغفر يكون في المضارع منصوب بهذه اللام هم يقولون أن هنا أن مضمرة جوازا هي الناصبة في الحقيقة والتقدير لأن يغفر ومثل قوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات أي لأن يعذب لكن هذا لا يؤثر عندنا المهم أننا ننصب الفعل بعد لام التي تفيد التعليل ويكون الفعل بعدها الفعل المضارع أعني منصوبا على حسب حاله إما أن ينصب بالفتحة الظاهرة أو أن ينصب بالفتحة المقدرة أو أن ينصب بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمس مثال لفعل مضارع ينصب بفتحة مقدرة متى متى ينصب الفعل المضارع بالفتحة المقدرة إذا كان معتل الآخر طيب نترك فرصة للنساء بعدها ذكر نواصب أخرى وهي لام الجحود وضابط لام الجحود عند النحاء أن تسبق بكون منفي أن تسبق بكون منفي يعني بما كان لم يكن مثل قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ليذر هذه اللام تسمى بلام الجحود يعني ما بعدها لا يكون ما بعدها لا يكون لا يمكن حصوله فيكون الفعل يا ذا فعل مضارع منصوب بالفتحه الظاهره والسبب انه سبق بلام الجحود ما علامه انها لام جحود انها سبقت بكون منفي ما كان وما بعدها لا يمكن حصوله ومثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ليغفر فعل مضارع منصوب بالفتحه الظاهره لأنه سبق بلام الجحود علامة هذه اللام أنه سبق بكون منفي لم يكن ولا ليهديهم نفس الكلام يهديهم يهدي فعل مضارع منصوب بلام الجحود لأن الفعل هنا معطوف على الفعل الذي قبله ليغفر ولا ليهدي ومثل قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ليعذبهم يعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود سبقت بكون منفي حتى وهو حرف غاية أو حرف تعليل يفيد الغاية أو يفيد التعليل وهو أيضا من نواصب الفعل المضارع وذكرت لك أمثلته قبل قليل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى يرجع فعل مضارع منصوب بحتى كونها تفيد الغاية أو كونها تفيد التعليل المهم أن الفعل يكون منصوبا أما دلالة المعاني هذا موضوع آخر في فهم سياق الكلام ومآلاته واعتباراته لكننا نتكلم الآن فيما يضبط اللسان من جهة النطق فما أحب أن أسمع منك تقول حتى يرجع إلينا موسى واضح حتى يرجع فيكون يرجع فعل في مضارع منصوب منصوب بماذا بحتى علامة النصب الفتحة ليه الظاهرة وحتى هنا تفيد الغاية أم تفيد التعليل تفيد الغاية لماذا ما هو الضابط ضابط الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها هم ماذا يقولون يقولون لن نبرح عليه عاب حتى يرجع إلينا موسى فرجوع موسى يترتب عليه ترك ما قبل حتى وهو عكوفهم على العجل فيبقى العكوف على ما هم عليه حتى يرجع موسى عليه السلام فإذا ما رجع موسى ينقضي العكوف الذي قبل حتى فتكون حتى هنا تفيد الغاية وتفيد التعليل مثل تقول لولدك او لأخيك اجتهد حتى تنجح اجتهد حتى تنجحا فتكون حتى هنا تعليلية اجتهد لتنجح اجتهد كي تنجح فيصح تقدير اللام وتقدير كي مكانها لكن في الاولى لا يصح هذا التقدير تقول لن نبرح عليه عاكفين ليرجع الينا موسى لن نبرح عليه عاكفين كي يرجع الينا موسى ما يستقيم واضح؟ الحرف الذي يلي ذلك فاء السببية أيضا من نواصب الفعل المضارع وكذلك واو المعية من نواصب الفعل المضارع لكنهم شرطوا لفاء السببية ولواو المعية أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب كيف ذلك؟ مثال يتضح لك هذا المقال يقول رب العالمين والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتون لا يقضى عليهم فيموتون فيموت هنا فعل مضارع اتصلت به الفاء هذه الفاء تسمى بفاء السببيه والفعل المضارع بعدها منصوب والنصب بحذف النون لانه من الأفعال الخمسه تحقق الشرط حتى تكون ناصبة ما هو الشرط أنها سبقت بنفي لا يقضى عليهم فيموت سبب موتهم هو أن يقضى عليهم فالفاء هذه فاء تسمى فاء السببية سبقت بالنفي إذن هي ناصبة أو تسبق بطلب. الطلب إما أن يكون دعاء الدعاء طلب بنهي والنهي طلب الاستفهام. الاستفهام طلب التمني والتمني طلب والرجاء طلب والأمر طلب فالمهم أنك تستطيع أن تميز أن هذه فاء وأن هذه فاء سببية وأنها اتصلت بفعل مضارع ويكون الفعل المضارع بعدها منصوبا إما بالفتحة الظاهرة أو الفتحة المقدرة أو بثبوت النون بحذف النون وأن هذه الفاء حتى تكون ناصبة لابد أن تسبق بنفي أو طلب والطلب كما قلت لك قد يكون امرا مثال ذاكر فتنجح ما سبب النجاح المذاكره فالفاء سببيه سبقت بطلب ما هو طلب امر وتقول ذاكر وتنجح فالواو هذه ناصبه مثل الفاء لماذا لانها سبقت بطلب تقول اللهم وفقني فاطلب العلم اللهم وفقني فاطلب العلم فاطلب فسببيه فالتوفيق سبب لطلب العلم فالفاء هنا سببيه دخلت على فعل مضارع فتنصب الفعل المضارع بالفتحه والسبب ان الفاء سبقت ب بطلب ما هو الطلب الدعاء لا تلعب فيضيع املك لا تلعب ويضيع أملك وهكذا فهذه هي نواصب الفعل المضارع بقي ماذا أو عندما تقول لأقتلن الكافر أو يسلم فأو هذه أيضا من أدوات نصب الفعل المضارع ويقولون بأنها تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا عندما أقول لأقتلن الكافر أو يسلم يكون التقدير لأقتلن الكافر إلى أن يسلم وعلى التقدير الثاني لأقتلن الكافر إلا أن يسلم فإن أسلم فاكف عنه فيكون النصب هنا بأن المضمرة وجوبا وضابط النصب بأو أن تكون بأحد هذين المعنيين إما بمعنى إلا همزة مكسورة ولام مشددة وألف قائمة أو بمعنى إلى همزة مكسورة ولام مفتوحة خفيفة وألف مقصوره على صورة الياء إلا والثانية إلى ومثال ذلك كما ذكرت لك لأقتلن الكافر إلا إلا أن يسلم أقول لأقتلن الكافر أو يسلم فأو هنا بمعنى إلا ويكون النصب بأن المضمرة وجوبا وعلى التقدير الثاني أقول لاقتلن الكافر إلى أن يسلم ولذلك ذكرت لك بأن الأصل في النواصب يرجع إلى أربعة الحروف أن لن إذن كي والمشهور أن لن كي حتى لام التعليم وفاء السببية وضحت تقول ينصب الفعل المضارع بالفتحه المقدره إذا تعذر نصبه بالفتحة الظاهرة وذلك إذا كان آخره ألفا كما في الفعل الماضي مثل دعا أو يتصل به واو الجماعة مثل دعا وكذلك إذا اتصل بالفعل الماضي تاء الفاعل ونون النسوه هذا كلام كثير لكن في جزء من الصواب وأن الفعل المضارع الذي يعنيني أن الفعل المضارع ينصب بفتحه مقدره و بفتحة بفتحه ظاهره انتم قلتم ينصب بفتحه مقدره اذا كان معتل الاخر هذا غير صحيح اذا كان الفعل المضارع اخره الفا فقط ينصب بفتحه المقدره يسعى هذا فعل مضارع اذا جاء منصوبا يكون منصوبا بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر لكن لو أنه ينتهي بالواو تظهر الفتح يدعو أقول كي يدعو المسلم لن يدعو لن يرجو تظهر الفتح وإذا كان في آخره يسقي أقول لن يسقي كي يسقي تظهر الفتحة إنما الفتحة لا تظهر في حالة نهاية الفعل المضارع بألف فالفعل المضارع ينصب بالفتحه الظاهرة أبدا إلا في حالة واحدة وهي أنه ينتهي بالألف فعندئذ ينصب بفتحة مقدرة وإذا كان من الأفعال الخمسة فانه ينصب بحذف النون هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين